اشحه عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد, بألسنة حداد اشحه على الخير أولا لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا